طيب ما هو القول في حذامي أو ما هو القسم المختلف فيه حيث البناء على الكسر ولزوم الكسر نعم حذامي القطامي ونحوه ما من العلام المؤنثة أعني باقتصار باب حذامي فما هو باب حذامي نعم فعصوته نعم هو ما كان من العلام المؤنثة ما كان على فعالي من العلام المؤنثة ما جاء على وزن فعالي من الاعلام المؤنثة فهذا الباء فيه خلاف في لزوم الكسر في بنائه ولزوم الكسر طيب والثاني لما فيه خلاف ايضا سياتي اليوم الكلام عليه امسي بشرط اذا اردت به اليوم الذي قبل يومك هذا ايضا فيه الخلاف في لزوم الكسر والبناء نحتنم فما هي لغه اهل الحجاز في حلامي في هذا الباب يبنونه على الكسر مطلقا احسنت المعنى مطلقا نعس سواء كان مختوما بالراء او لم يختم احسنت ومن من فسر مطلقا الحشين عن قطر حال ترفع النصب والجر هذا بي نظر بل سواء كان مختوما بالراء او لم يختم فعندهم الباب هذا مبني على الكسر واي وبنو تميم افتراقت فرقتين نعم فرقه يعربونه اعراب الممنوع من الصرف نعم فرقه ثانيه يفصل بين المختوم بالراء وبين غير المختوم بها فما هو الذي يعربه نعم احسنت المختوم بالراء وافق فيه اهل الحجاز, الحجاز غير المختوم لا نحسن تعربونه اعراب الممنوع من الصرف كالفريق الاولى المختوم بالراء يوافقون به اهل الحجاز وغير المختوم بالراء يعربونه اعراب الممنوع من الصرف كالفريق الاولى حسنتم هذا خلاص في الدرس نتقدم منهم اهل الحجاز منهم اهل الحجاز يا اخي نعم يا سنده مكه والمدينه ومخالف مكه والمدينه والطائف ومخالف هذه المناطق الثلاث والبندان الثلاث مكه والمدينه والطائف والمخالف التي تبعناها ولنارسم يابن حجاز نعن حجاز بين نجد وتهامه وهي بس عندما سؤال فيه اشكان حضاري قال اسم لكوكب ونحن في العلام مؤنثة بهذا الباب فما الجواب؟ حضاري اسم لكوكب وكوكب مذكر ونحن في الكلام ما كان على فعالي من العلام مؤنثة ها محمد عبد الله نعم حسنت مضمن معنى التأنيث أحسنت هذا الذي يجاب به يلاحظ به معنى التأنيث وكذلك السفالي قال فيه اسم لماء وما مذكره كذلك ايضا نلاحظ فيه معنى التانيث وقيل ان اسم لبئر ولا اشكان فيه اسم لبئر ولا اشكان فيه ان بئر مؤنث وليس المذكر وبئر ذو حفرته وذو طويت فيقولون بئر التي حفرتها والتي طويتها لانه مؤنث فيقولون التي ما يقولون الذي وبئر الذي حفرتها حفرته لا مؤنث لاسم ذكر لكن لما قال والسفاري اسم لما وهذا الباب كما علمتم فعالي مخصوص من مؤنث نعلم ان ان تحتاج ان يقول فيه معنى التانيث اي بان يلاحظ منه معنى التانيث لان ما مذكر وليس مؤنث فهذا ما تقدمت الاشاره اليه الجواب انه قال رحمه الله واما امسي هذا النوع الثاني مما حصل في إخلاف مما أشار إليه فيما تقدم وقسم مختلف في باب حذامي وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك فاختلفت العرب فيه قال وأما أمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك فأهل الحجاز يبنونه على الكسر بخمس شروط البناء عندهم على الكسر بخمس شروط وقد جمعها السجاعي رحمه الله تعالى فقال بخمس شروط فابني أمس بكسرة إذا ما خل من أل ولم يقص قره وثالثها التعين فاعلمه يا فتى ولس مضافا ثم جمعا مكسرة هذه خمس شروط إن توفرت في أمس فأهل الحجاز يبنونه على الكسر خمس شروط أحفظ وهي سهل عليك فأهل الحجاز لغتهم في أمس البناء على الكسر مطلقا فليس تم موضع يعربونه فيك مسيئة عند بني تميم لا عندهم مبني على الكسر مطلقا ولكن بشرط توفر هذه الخمسة الشروط فيه بخمس شروط فابني أمس بكسرة إذا ما خلا من أل هذا الشرط الأول إذا ما خلا من أل الخلو من أل فإن لم يخلو من أل فنائبنه يجوز فيه النعراب لانه لم يخلو من النون طيب ولم يكن صغرا هذا الشرط الثاني اي عدم التصغير فان صغر اعرب اميس مضى اميس بما فيه رايت اميسا هذا اميس فانه يعرب لانه فقد شرط التصغير فقد شرط التكبير ومن شرط بنائه أن لا يكون مصقرا ولم يكون صقرا الثالث والثالث هو التعيين يكون معينا يراج به اليوم الذي قبل يومك كما يتقدم أمس معين غير نكرة خرج بهذا القيد مضى أمس من الأموس مضى أمس من الأموس صمت أمس من الأموس فهذا لا يكون مبنيا لأنه لم يقصد به التعين فهو مقصد به أمس من الأموس نكرة طيب وليس مضافا أيضا شرط بناء أمس عن الفسر عند أهل الحجاز أن لا يكون مضافا مضى أنسنا هذا أنسنا رأيت أنسنا هذا ما يكون مبنيا يعرب مضى أنسنا ورأيت أنسنا ومررت بأنسنا فيكون معربا لأنه فقد الشرط الذي ذكره فهنا مضاف كما ترى وشرط امسي التجرد من اضافه وليس مضافا شرط اخيره الخامس ثم جمع مكسره فيشترط فيها لا يكون مجموعا جمع تكسير فان جمع اعربت مضت اموس كثيره مضت اموس شديده على الناس اي ايام قديمه شديده على الناس فهذا معرض وليس بمبني مضت اموس ورات اموسا شديده الى اخره فهذه خمسه شروط في بناء امس على الكسر عند اهل حجاز بخمس شروط فابني امس بكسره الى ما خلا من ال ولم يخص صغرا ثالثها التعيين فعلمه يا فتى وليس مضافا ثم جمعا وخسره فاذا توفرت هذه الشروط بني واذا اختل شرط منها فانه يعرب عند اهل حجاز ما يبنونه وما هو الفرق بين امس والامس نعم امس اذا نكرت عرفت واذا عرفت نكرت فاذا كانت بالالف هي نكره واذا جردت من الف فهي معرفه اذا عرف بها اليوم الذي قبل يومك نعم تقول بالامس كان يقول كذا وكذا والناس تستعمله بالامس كان يقول كذا وكذا والان تغير اي فيما تقدم وليس المقصد الذي قبل يش قبل يومك لكن لو قلت امس كان يقول كذا وكذا اي الذي قبل يش فهو معرفة الذي قبل يومك فيقوله معين لكن اذا عرفت امس من عجائبها اذا عرفتها بعل نكرت تقول فلان بالامس كان يقول كذا وكذا ما له تغير فهنا نكر وليس بمعرفة لكن اذا قلت امسي فلان امس قال كذا وكذا فهو معرفة اليوم الذي قبل, قبل يومك هذه فائدة ذكرها بعض النحاه ان من الالغاز التي انغزون بها ما هي الكلمه اذا عرفت نكرت واذا نكرت عرفت فينغزون بهذا ما هي الكلمه اذا عرفت نكرت واذا نكرت عرفت هي امسي قالوا لو اما امسي اذا اردت به اليوم الذي قبل يومك فالالحجاز يمنونه عن الكسر فيقولون مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيتم ذا أمسي قلوا من انتقد هذا على ابن شام انتقد هذا على ابن شام أي المثال واعتكفت أمسي قالوا لو قال خاف زيد أمسي لكان أحسن خاف زيد أمسي لأن الكلام على الظرف الكلام على الظرف لكن ظهر ما في انتقاد عليه لئن افسن ان الظرف متفق على بنائه هنا وان هذا المثال في نظري انه امس فيه ظرف وهو مبني بالاتفاق والمناسب ان يقول خاف زيد امس اما الظرف امس الذي هي ظرف فما في احد يخالف فيها انها مبنيه لكن ظهر ان هذا الذي اشتهر ما في انتقاد ولا شهاده الذي اشتهر مضى امسي واعتكفت امسي وما رايتهم الامسي خل علمه عليه فشاهدنا ما هو بنا امسي احسنتم اذا اريد به اليوم الذي قبل يومك يومك هذا شرط من الشروط هو التعين بنا امسي اذا اريد به اليوم الذي قبل يومك عند اهل الحجاز هذه لغه اهل الحجاز فمضى امسي امس فاع مبني في محل رفع واعتكفت امسي ظرف مبني في محل نصب اعتكفت في الامس في امسي وما رايت امس مذ حرف جر وامسي مبني في محل جر بمذ فمد تستعمل حرف جر وتستعمل اسم كما تعلمون وهنا حرف جر لأنها ما بعدها جرة والمقصود به الجر هنا ما بعدها فهذه ثلاثة الأمزلة كما ترى حالة رفع وحالة نصب وحالة جر وكلها فيها أمس مبنية, مبنية وهذه لغة أهل الفجاز يبنونها مطلقا في جميع الأحوال الإعرابية فلسا ثم حالة إعراب تستثنى فتكون فيها معربة كما سيدتي عن بني تميم بل جميع احان اعراميه تكون فيها مبنيه مضى امسي انت كتبت امسي ما رايته منذ امسي طيب فمن يعرب ما رايته منذ امسي ما رايته منذ امسي يا بعنيه نعم وما هذه ما رايته منذ امس انت عربي ما رايته منذ امس اه والله اننا ضيعنا اللوحه اللوحه جميل ممكن اعرف لغتها مباشره وتقول لي شد على طول ايش اريد ما رايته من امس انا عم نافي احسنده ما حرف نفي رايته في علم وفاعل مفعول به رافع ماض مبني على السكون صلى الله عليه وسلم رافع متحرك اتف على ضم المصم من علم الضم بمعنى رفع والها ضمير مصنف بنعنى الضم كذلك في محل نصب ومذ حرف جر أحسن ذا هنا مذ حرف جر وتستعمل اسما لكن هنا حرف جر طيب وأمسي أمسي مجرور أو تقول الأمسي مبني على كسر في محل جر احسنت امسي مبني على كسري بما خلني جرب يمد شاهدنا امسي مبني على الكسر عند اهل الحجاز قال بن كسري في الاحوال الثلاثه قال الشاعر منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث هنا تمسي وطلوعها حمراء صافيه وغروبها صفراء الورس اليوم اعلم ما يجيء به اليوم واليوم وجهاني فيه اليوم اعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه امس عندما ومضى بفصل قضائه امس محمد ما ما فعل ما احسنه مبني على فتح مقدر منع من ظهور التعذر بفصل ما حرف جر و فاصل مجرور من ب انا مجرين قسما ظاهر على خلاف فصل مضاف و قضى مضافين نعم امسي فاعل مضى احسنت ما يقال مرفوع مبني على الكسر في محل رفع احسنت فاعل مبني على الكسر في محل رفع الشاهد من البيت امسي هنا مبنيه عند اهلي الحجاز هي تلزم البناء عندهم لا تخرج عن البناء في جميع الاحوال احسن قال فامسي في البيت فاعل نمضى وهو مكسور كما ترى وافترقت بنو تميم فرقتين فمنهم من اعربه بالضم رفعا وبالفتحه مطلقا قلنا والاخصن يقول اعراب الممنوع من الصرف انا اخصر من هذه العباره يقول فمنهم من اعربه اعراب الممنوع من الصرف لا كانوا نفصنا رحمه الله تعالى ولا بس فاعربوه بالضم رفعا وبالفتحه مطلقا في حاله النصب وفي حاله الجر بالفتحه مطلقا فهو عندهم معرب اي عند هؤلاء الفرقه من بني تميم اعراب الممنوع من الصرف مضى امس ورائيته امسا وما رايته مد امسا مضى امس ورائيته امسا وما رايته مد امسا بس اخرها على امس مجرور وعلامه الجر فيه فتحه علام الجر بالفتحه انه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف العلميه والعدل امس عند هؤلاء الذين يعلمونه اعراب ممنوع من الصرف المانع له من الصرف علتان العلميه لانه اريد به يوم الذي قبل يومه والعدل فهو معدول عن الامس الذي هو بالالف والنون الاصل فيه لا اريد به التعيين يستعمل بالالف واللام لكن عدلوا عن هذا التعين عن هذا الاستعمال فقالوا امسي به وارادوا به التعيين وارادوا به التعيين فانك كذا الرجل الرجل اذا اردت تعين لكن هذا امس غريب عدلوا عن هذا واستعملوه من غير ايش من غير ال فيكون مانع له من الصرف عندها ولا العلميه والعدل عن اي شيء معدول عن امثله اللي هو بالالف واللام حقه يستعمل هذا الاستعمال عند التعيين لكن عدلوا عن هذا الاستعمال للتجريد فقالوا امس ومثله اخر عدلوا عن الاخر الى اخر من غير الالف والنون فالمانع لهم من الصرف العلمي الوصفيه والعدل لكن هنا العلميه والعدل اشتركا في العدل كلاهما معدول عما فيه ال حقهن استعمل ب ال فعده من ايام اخرى فعده من ايام اخرى صفني ايام ممنوع من الصرف كما ترى المانع لهم الصرف الوصفيه والعدل حق هو يقال الاخر وامسك ذلك الذي يريد به التعين ان يقال الامس لكن عدلوا عن هذا الاستعمال فيقول المانع من الصرف عندها للفرقه من بني تميم العلميه وهذا واضح لانه اريد به اليوم الذي قبله يومه وايضا العدل العله الثانيه وعدله عما فيه الان هم الان امس هذا عن القول وان تقدمت لغه الحجاز فيه اهل الحجاز انهم ابني ما نحتاج ان نقول ممنوع من الصرف قالوا افترقت بن وتميم فرقتين فمنهم من اعربه بالضمه رفعا وبالفتحه مطلقه ايش يقصد من اطلاق هنا عندك ام ام وبالفتحه مطلقه ايش يقصد من اطلاق هنا أنت في حالة الجر المصر بالضمة في رفعا وبالفتحة مطمغا أي في حالة الجر المصر أحسن فقال مضى أمس بالضمة واعتكفت أمس وما رأيتم الآن أمس فمن يعرف مضى أمس فضل مضى في علمات أو يعرف الحالة الأخيرة لكن لم نعرفها الوسط واعتكفت أمس لان مضى تقدم ومضى بفضل ضمائه امس لكن هنا حاله اعراب اعتكف يعني اعرب حاله الوسط هذه واعتكفت امس نعم تكف فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل وامس نعم ظرف زمان منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره احسن ده كل ايش لم ينون لماذا لم ينون لماذا نقول اعتكفت انسا لانه ممنوع من الصرف ما هو المانع له من صرف العلميه ايه والعدل احسن ده علميه باعتبار لماذا صار علما من هذا لانه اريد بالتعين يوم الذي قبل يوم ونعدل من اي شيء من الامس نظيره في عدل من ما فينا ان فلن اخر نعدون من الاخر احسن ده مررت بنسوه اخرى قال واعتكفت امس وما رايت مذ امس بالفتح قال الشاعر لقد رايت عجبا مذ امس عجائزا مثل التعالي 5 يا كل ما في رحلهن همسا لا ترك الله لهن ضرسا ولا يدع عن العجائز صبحهن ولا لقينا الدهر الا تعسا نشاهدنا في البيت نعم الامس فانه هنا منعرب اعراب الممنوع من الصرف ومنهم من قال هو مبني هنا ما في نشاهد به وانما هذه ال الفتحه لمناسبه الالف لكن الاطلاق فقال مت امس والا هو مكسور مبني على الكسر ما في شاهد على هذه اللغه وانما طل امس لان هذه الالف يناسبها الفتح ففتحت السين من امس قلنا لي يظهر لنا ما نعنيكم في شاهد وهذا البيت من الابيات التي لا يعرف قائله في كتاب سيبويه فان سبو هناك 50 بيتا لا يعرف قائلوها ومن هذا البيت ما ندري من هو القائم لهذا البيت قائله مجهول السبو يحتج بهذا اهم شيء ان يعتمد او يتاكد او يغلب الظن على انه من من يحتج بكلامه من يحتج بكلامه وان كان مجهولا اهم شيء انه يغلب على الظن او يتاكد ان مثلا هذا البيت قاله جاهلي او قالهم من يحتج بكلامه وإن هو مجهول القائل هذا في كتاب سبويه خمسون بيتا جهل قائلوها ومنها هذا البيت م? لا لا هذا المر رجل. قائل هو مجهول قائل هو مجهول لا لدي من هو القائل وهو في كتاب سبويه ولم ينسبه إلى أحد طيب فيكون مذ حرف جر وامسى مجرور بمد وعلامه جره الفتحه احسنت لانه ممنوع من الصرف مانع من الصرف علنيه وعد هذا شاهدنا في البيت لقد رايت عجبا من مد امسى ثم قال عن جائزا فما يعرب عن جائزا لقد رايته عجبا مد امسى عجائزا بدل من عج هذا العجب عن جائس حالهن كذا وكذا واصبهن كذا وكذا ويسمع عطبان ويسمع عطبان بين العجب هذا بغوني عجزا مثل السعاني 5 يا كنا ما جرحنهن همسا لا ترت الله لهن ضرسا ولا نقينا الدهر الا تعسا اللهم صل قال ومنهم من اعربه بالضمه وهذه لغه الجمهور من بني تميم ومنهم جمهور بني تميم هذه لغتهم واما اللغه الاولى فهي لبعضهم وقد اختلف النحاة في اثباتها لهؤلاء البعض فمنهم من قال ان تميم ما يعرفون هذه اللغه والذي تقدم سوقا بانها قال يعني قالت بها فرقا من تميم او تكلمت بها فرقا من تميم من اهل العرب لكن هذه اللغه هي المشهوره عندهم وهي لغه لغه جمهورهم ومنهم من اعربه بالضم الى اخره وبناه على الكسر نصبا وجرا هذه لغه الجمهور من تميم اما الاولى المتقدمه فهي لقليل منهم لبعض قال ومنهم من اعربه بالضمه رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا فيقول المضى امس وما رايته من امس وهكذا ما رايته امس انه في حاله الرفع في حاله الرفع يعرفونه وفي حاله النصب والجره ينونه كاهل الحجاز ما عندهم حاله اعرابيه الا حاله الرفع فقط هذه ادي الفرقه ما عندهم حاله اعرابيه لامس او امسي الا حاله الرفع واما حاله النصب والجره فانهم كما جرى اهل الحجاز فيه ينونه على الكسر قالوا منهم من عرضه بالضم رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا وزعم الزجاجي ان من العرب من يبني امسي على الفتح وانشد عليه قوله مد امسا وهذا الزعم فيه نظر ولذلك زعم الزجاج تضعيفا لهذا القول تضعيفا لهذا القول ان من العرب من يبنيه على الكسر هذا مو صحيح فان البيت حمله جماعه من النحاه على انها امسي فيه معربه اعراب ممنوع من الصرف لا مبنيه لا مبنيه بل هي معربه في البيت قال الزعم خاطئ من الزجاج رحمه الله تعالى هذا غير صحيح بل هي معربه في البيت حملها او حمله بعض النحاة البيت على الاعراب ولو حكمنا على البناء ما يكون انما لم يؤتى بالكسره لان الالف يناسبها ايش فتح ما قبلها يعني اجل المناسبه لا لي اجل البناء كما يقول ان بعض العرب يمنع عن الفتح ما صحيح هذا لا احد يوافق سجالتي في ان بعض العرب يبنيه على الفتح ويستدل بهذا البيت هذا البيت لا يخرج عن احدى حالتين اما ان يكون معربا اعراب ممنوع من الصرف فيه او يكون مبني على الفتح لكن هنا ما نستطيع ان نستطع الشعر ان يجب الكسر لوجود الالف فاتى بالفتح مناسبه لايش للالف لا بناء أن. اتى بالفتحه مناسبه للالف لا بناء أن. اما اننا العرب ما في احد يوافقه ويستدل بهذا البيت الذي ذكره سيبويه على حاله الاعراب سن الذي ينسبه سيبويه رحمه الله تعال وما لك رعنا حلت بنا فهذا منتقد عليه هذا الامام رحمه الله الزجاجي قال ومن من زعم ان البناء الفتح لغه الزجاج شيخ الزجاجي حكى عنه ابن عصفور هذا ايضا اخر يضم اليه شيخه ايضا زعم هذا الزعم الذي زعمه التلميذ فالشيخ سابق فعندما الشيخ والتلميذ زعم هذا الزعم واستدل بهذا البيت ان من العرب من يبنيه على الفتح واستدل بهذا البيت وهذا فيه نظر وقيل الزجاجي نسب الى شيخه لشده ولازمه للزجاج قوله له الزجاجي لانه يلازم الشيء هذا الزجاج عندنا الزجاج وعندنا الزجاجي الزجاجه الميد والزجاج من غير المياه الشيخ وهذا قيل له الزجاجي بالنسبه الى الزجاج قال وزعم الزجاجي ان من العرب من يبني امس عن الفتح وانشد عليه قوله مد امس سمعت الانتقاد عليه ان هذا الانشاد فيه نظر فان سلم على البناء ان سلم ان انس به مبني فهو مبني على الفتح وانما لم تظهر الكسره لاجل مناسبه الالف لا لانشد بناء الفتح وان قد سمعت ان البيت انشد على اعراب امس اعراب الممنوع من الصرف قال وهو وهم اذا فتح الهاء مصر وهما كغلط وزنا ومعنى فهو وهم بالفتح اي غلط فهو كغلط وزنا ومعنى وهم وغلط معناهما واحد ووزنهما واحد فيكون معنى الكلام وهو غلط والصواب كذا وكذا واما وهم بالاسكان فمعناه اخر بان اسكان الهاء اذا قال وهو وهم بالاسكان هذا معنى اخر لكن فتح الهاء وهو وهم أي خطأ فبالإسكان مصدر وهمته في الشيء من باب وعده إذا سبغ القلب إليه وأنت تريد غيره قال هذا وهم هذا وهم إذا أراد شيء سبغ إلى غيره سبغ القلب إلى غيره فيكون هذا وهم بالإسكان وهو بعقل من غلط وأما إذا أراد معنى غلط فان التيبي الهاء مفتوحه فيقول وهو وهم اي غلط منه فالوهم بالاسكان هو ان يسبق القلب شيئا وانت لا تريده لا تريد هذا الشيء هذا وهم ويعرف انه هذا مو صحيح فسبق القلب ايش يليه اما وهو وهم يظن انه كذا يظن انه كذا بيحصل له ايش خطا ويقول كذا وكذا وهو خطا هذا وهو خطا فيقال وهم واضح لكن الثاني يعرف انه خطا بس سبق اليه القلب سبق اليه القلب وهو لا يريد هذا الامر وانت لا تريد تريد غيره لكن القلب سبق اليه فهذا وهم واما الفتح فهو معنى الغلط وزنا ومعنى يتفق مع الغلط في وزنه وفي معناه قال وهو وهم والصواب ما قدمناه من انه معرب غير منصرف اي في البيت وزعم بعضهم ان امس في البيت فعل ماض وهذا زعم اخر خاطئ هذا زعم اخر خاطئ وزعم كما يقال مطيه الكلب فيطالع الناس يعني اذا اردوا التعبير عن الغلط قالوا زعم فلان كذا وكذا زعم فلان كذا وكذا اي اخطا في هذا الشيء واذا كان من اهل الكذب يقولون عنهم زعم ورادوا كذبه كذب في هذا الامر وهي في الغالب يؤتى بها في القول الغلط زعمه وربما جئ بها في الصواب ودعوتني وزعمت أنك ناصحي هذا الزعم صحيح زعم صحيح مو زعم خاطئ أنك ناصح لي بل هذا صحيح أنك ناصح لي وهكذا سبويه استعملها في الكتاب زعم الخليل كذا وكذا إذا أراد القول الراجح يقول زعم الخليل وهو يعتقد هذا هو الصواب لا يعتقد أن هذا خطأ من الخليل فهو يستعملها في القول الراجح زعم الخليل في كثير من المواضع يقول زعم الخليل ويريد القول الراجح عنده لا انه اخطا الخليل الاصم في زعمه في اللغه العرب انها تستعمل القول الخاطئ القول الخطا القول الغلط تستعمل وربما استعملت في الحق فتقول زعم الشيخ كذا وكذا اي قال الشيخ كذا وكذا ما تريد انه اخطا اي قال كذا وكذا وندري انه اخطا في هذا الشيء وغالبا تستعمل اي زعمه هذه بنقول الغلط ونقول الخطا يقال زعم فلان كذا وكذا اي انه اخطا هذا ليس صرح منه هذا هو بالنسبه لزعم وهنا المصنف استعملها في المعنى الاصلي في الموضعين زعم الزجاج وزعم بعضهم اي انهم اخطوا في هذا ومن الذي استعمله مع شيخه ابن قاسم الصواب وهو الذي يراه انه حق سيبويه في الكتاب يقول زعم الخليل قال وزعم بعضهم ان امسى في البيت فعل ماض وفاعله مستتر والتقديم مد امسى المساء وهذا ايضا خطا فجعلوا امسى فاعل وهذا غير صحيح بل انسى في البيت على ما تقدم من عقله الصافيها قال فجعلوا الفاعل ضميرا معذرا جعل الفاعل ضميرا ما هي انسى امسى ظرف فجعلوا الفاعل ضميرا مستترا يعود على مصدر الفعل قال محدين وأنت خبير أن الرسم لا يحتمل هذا التأويل لأنه يقتضي كتابة الكلمة بالياء أي أمسي وهو بالأنف لأنه يقتضي كتابة الكلمة بالياء لأن الألف رابعة وهذه مقاعدة الإملاء لأن الألف رابعة وقال الأنوسي لا يساعد على هذا رسم الكتابة لأنه لو كان فعلا لكتب بصورة لياء هذه مقصورة المقصوره ما هو بان يكتب يعني تنلفظ من ياء تنلفظ بالياء امسى تكتب مقصوره ما تمد هكذا وانما تمد اذا كان فيما اصله فيما اصله واو فيما اصله واو هنا دعا الى كذا وكذا لان اصل دعا يدعو واو فتكتب ممدوده هكذا اما اذا كان الاصل ياء فتكتب مقصوره تكتب بصوره ياء مقصوره امسى امسيت لأن الضمير ترد اشينا وصونها فان تقول امس فلان وامسيت على فلان فهنا خطا هذا الزعم من هذا الوجه انها لو كانت فعلا كما زعموا لان يقولون هي فعل فاعله ضمير مستتر امس هو فاعله ضمير منه هي ظرف امسى لفعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو قالوا لهم لو كان فعلا لكتبت به من الان بالمطويه التي على الصوره على صوره الياء لو كتبت ان اي الف مطويه هكذا وما كتبت ممدوده لماذا لان الالف اذا كانت رابعه فهي اصلها يا عن القاعد اصلها يا عن القاعد واضح فلو كانت هذه فعل لقال امسى وما قيل بالمده هكذا امسى يعني مد الالف بل لكتموها على صوره الياء فما بانهم لا يكتبونها على صوره الياء فهذا للعلم انها اسم بفعل فلو كانت في العهد الماضي كما زعموا لكتبت على صورة الياء فإلا أمسوا وبصروها وهذا تعليل قوي جدا قال الانوسي ليس يساعد على هذا الرسم الكتابي لانه لو كان في علم ان كتبت بصوره الياء لا بالالف لانه ياء لا واو يقال أمسيتو لا أمسوتو يقال أمسيتنا أمسوتو كلام طيب هذا الحاصل فالحاصل هذان زعمان خاطئان من أهلهما مصحابهما الزعم الأول في أمس ما هو في هذا البيت نفسه كل الزعم في هذا البيت الآن الذي ذكره أن قال من العرب من يبنيه على الفتح وستدل بهذا البيت وهذا الزعم غير صحيح فإن راوي هذا البيت أو أول من روى هذا البيت ومن أوائل من روى هذا البيت سيبويه ما ذكروا البنع الفتح بل استشهد به عندهم على أنه معرب عرام ومنع منصر ومن وافقه أو سبق على هذا الزعم شيخه الزجاج شيخه الزجاج زعم آخر أيضا في أمسي وهو غير صواب في البيت نفسه أنها في علماض وهذا خطأ فلو كانت في علماض لا يشت نكتبت من الياء فالرسم لا يساعد على أنها في علماض فلو كانت في علماض لكتب من الياء أي من المقصورة التي على صورة الياء ولكن كتبوها من دودة كما ترى هذا إن شاء الله نكتفي به سندخل في غيره فالخلاصة في أمسي متى تبنى عند أهل الحجاز أمسي مبنية عند أهل الحجاز مطلقا أم بقيود بخمسة شروط تبنى عند أهل الحجاز في جميع الأحوال العربية أحسنت بنتمين ما هي لغتهم في أمسي أخ روسي ما هي لغتهم في أمسي نعم لهم لغتان فيها اخترقوا فرقتين الفرقة الأولى نعم يعربونها إعراب الممنوع من الصرف وهم الأكثر ولا الأقل من بني تميم هؤلاء الأقل أحسنت يعربونها إعراب ممنوع من الصرف والفرقة الثانية عندك لخ فرقة الثانية وهم الأكثر من بني تميم ماذا يصرعهم فيها أمس هذه نعم يعربونها بالضمي رفعا ويبنونها في حالة النصب قل جر يا ابن الهناء الكسر احسنت ماك الله وفيك يا ابن الهناء الكسر قول الشاعر ما قد رايت عجبا ولانسا عجائزا مثل السعاني خمسه البيت تتمه الابيات هذا البيت حصل فيه وهم اولا لماذا استشهد به الامام هنا على اي شيء استشهد به ابن هشام البيت هذا على هذه اللغه الثانيه على هذه اللغه الثانيه انهم يعربونه في حاله الجر والنصب بايش بالفتحه اعرب منه منع من الصرف حسنا انا اللغه اللي قدمت اعراب الممنوع من الصرف هذا البيت حصل له لبعضهم وهم فيه اي غلط فيه فما هو الغلط الذي حصل لبعض النحاه عنده وزعم بعضهم فيه أن من العرب من تبنيه على الفتح من العرب من تبنيه على الفتح وستشهد بهذا البيت وهذا البيت ما فيه شاهد له بل هو معرب كما تقدم معراب ممنوع مصر والزعم الآخر الخاطئ في هذا البيت نفسه أن بعض النحاء زعم أن أمسى هنا في عن ماض والرسم لا يساعده فلو كانت في عن ماض لا رسمت في الألف المطوية ولم تمد الألف هذه هذا هو حاصل الدرس قال لو حملت قول المصنف مطلقا ما كان اخره ام لا وكذلك سواء كان في حاله الرفع والنصب او الجر فهل في اشكال لا ما في اشكال جيد على ما تقدم الدرس نتجدد يكون هذا وهذا المقصود لا كما زعم بعضهم تعين انه في حاله النصب والجر هذا غير موصود لا بس قلنا وايضا كذا يحتمل هذا وهذا قال ذكركم في بعض شروعكم متقدمة أن من, بين زعم أن من ما يدل على بطلان زعم الزجاجي هو امتناع وجود الفتح في موضع الرفع نعم هذا ذكره النحا ردا على الزجاجي أن ما يدل على بطلان قوله أنه يمتنع الفتح في موضع الرفع ما في حد منهم يفتح لا هل الحجاز ولا إيش ولا غير هل الحجاز من العرب فما يفتحون في موضع الرفع إما أن يبنونه وإما أن إيش يرفعوه يعرفون إعرابه الممنوع من الصرف نعم هذا مما يؤيد بطلان زعم سجاجي قال هل الجزء نكسر او نفتح له مختلف مختلف لا مختلف بالفتح وقسم مختلف فيه اختلف الناس فيه فهو مختلف فيه بالفتح قال أن صحيح قال القصائي أن في أمس لغة ثالثة عند بني تميم وهي أنهم يعرفونها إعراب الاسم المنصرف ما هو واضح هذا تقدم اللغة التي هي إعراب الممنوع من الصرف ذكرها هنا وإن لغة ثالثة لغتان إعراب الممنوع من الصرف والآخر اعراب الممنوع من الصرف في حاله الرفع في حاله النصب والجر يعني يقصد ايش هذا اللغه من بالتام اللغه فقط اعراب الممنوع من الصرف واعراب الممنوع من الصرف في حاله الرفع فقط في حاله النصب والجر البناء اي اللغه الاولى اعراب الممنوع من الصرف مطلقا واللغه الثانيه اعراب الممنوع من الصرف في حاله الرفع اما النصب والجر فالبناء عندهم قال من قال انس في فعل ماض وانكسنت في حش جس النعس الكيسان بسم الله خير يا ناهو سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله